صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلازمنا في ذكر الاحاديث الحاسة على تلاوه القرآن وحفظه والدل على فضائل القرآن راينا احاديث عظيره في ذلك اولها أو أولها خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثانيا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه ولا حسنة بعشر أمثالها والذين اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فمن الحديث الذي سنتدارسه اليوم ان شاء الله تعالى هو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه فقال ايكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بضحان أو إلى العقيق فياتي منه بناقتين هما وين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يحب ذلك قال افلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرا آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن اعدادهن من الابل رواه مسلم وابو داود وعنده ثوماوين زهراوين بغير اسم بالله عز وجل ولا قطع رحيم قالوا كلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلان يغدو واحداكم كل يوم إلى المسجد فيعلم ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين وان ثلاث فثلاث مثل اعدادهم حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفه او نحن في الصفه و الصفه مكان جعله النبي صلى الله عليه وسلم اخر المسجد واهل الصفه هم فقراء المهاجرين والذين لا ماوى لهم ولا اهل لهم ليس هناك من يعيش معهم ولا ليس له بيت ليس له اهل يأوي إليهم كانوا يتخذون مكانا في اخر مؤخره المسجد وله ظل يعني مظلل يجلسون فيه ويأكلون فيه وينامون فيه هذا فقراء المهاجرين والشخص سموا بماذا ضياف الإسلام سموهم ضياف الإسلام يبيتون في صفة مسجده صلى الله عليه وسلم وقد عدهم ابو نعيم رحمه الله تعالى في كتابه حيه الاولياء فوصل بهم اكثر من 100 اكثر من 100 100 صحابي كانوا فقراء لا عيال لهم لا مال لهم يقفوا في المسجد ياتي الناس اليهم بالطعام ياكلون هؤلاء هم الفقراء ومن كان بينهم شكون ابو هريره رضي الله تعالى و قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول عقبه خرج ونحن في الصف فقال ايكم يحب ان يغدو والغدوه هي الذهاب في اول النهار ومنه سمي الاكل الذي يتناول اول النهار غداء غداء اتينا غداءنا احنا يجي 12 تاع النهار يقولوا غداء وخطر هذا ليس بيغداء الغداء يكون في اول النهار في اول النهار يسمى غداء لانه من الغدوه لذلك سميت الصبح صلاه الغداه صلاه الغداه وكذلك كان ابن تيميه رحمه الله تعالى ياتي باذكار بالاذكار والاوراد المعروفه بعد الصلاه الصلاه الصبح انه كان يبتدئ باذكار خاصه بالصلوات أنا باش ما نخلطش غير تقول له الاذكار بعد الصبح تخيلوا الاذكار الصباح اذكار الصباح عندك وقت تاتي بها من منتصف الليل إلى منتصف النهار وقت واسع لكن كان أذكار خاصه بعقب الصلوات فكان يهتم ليلى من مكان انتفاء بهذه السنه فاذا سئل يقول لهم تلك غدوتي شفت الغدوه اللي تتناولها انت تاكلها كان إنسان لا يستطيع أن يخرج إلى العمل لو أنه لم يشرب يقاوته الصباح او يتناول غداءه في الصباح ما يقدرش يعمل يقول هذه لازم بلاتي ما يقول هذه هي غدوتي هذه التي استطيع بها ان اقاوم قوال النهار تلك ذلك التعب وذلك النصب وهذا ما وارد ذكر ذكر غداء كما سياتي معنا في باب الذكر بعد القران الذكر بنفسه غذاء لما تذكر الله عز وجل غذاء يعني يعطيك القوه بالدليل مجر ساهه هذه فاطمه رضي الله تعالى عنها لما جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وسالته خادما وقد شقت يداها من الراحه شقت يداها من الراحه فوم يج... سمعت باللي جابولك عقيده ثاني خادم فقال لا والله لا أعطيك واده اهل الصفه جياع اف لا على خير من ذلك فقالت نعم ابلا دني فقال اذا اويت الى فراشك بالليل فقول سبح بح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34 فقال فوجدت قوه في ذلك كان علي برطاق يقول فوجدنا قوه ان ذلك فيعطيك قوه الذكر فهنا ايضا تلك غدوتي خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم يحب ان يغدو ويخرج مع النهار باول النهار كل يوم الى بضحان مطحان بضم الباء وقال بعضهم بفتحها كما بنوا الاسير من الاسير الكر ضبطهم بالفتح لكن اكثر العلماء يضبطون هذا المكان مطحان بضم الباء هذا مطحان اسم واد بالمدينة واد كيف المدينة سمي بذلك لسعاته وانبساطه تعرفوا ان البطحاء دائما تطلق على المكان واسع مطحاه مكه كذلك مطحان هذا واد اسمه مطحان جاي في المدينه واسع جدا وقال يغدو كل يوم الى مطحان المطحان يعني شويه خارج اللي تمشي او العقيق او الى العقيق العقيق كاين زوج كان العقيق الاصغر هذا يبعد ثلاثه اميال من المدينة. ثلاث اميال من المدينة العقيق وكاين العقيق الاكبر هذا بعيد يعني بعيد جدا هي هات العقيق ومن به كانوا يضربون به المثل في البعد هي هات العقيق واش بقول لك حاجه بعيده لك هي بصورها هي هات العقيق هذا العقيق لا اللي في المدينه اللي بعد ثلاثه كميات فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذين المكانين بالذكر لماذا المطحان والعقيق علاش هذو نط الزوج بالذات قالوا لانها بين الواديين وادي العقيق ووادي بطحان كان مكانين تباع فيه الادب مكان كما يقول السوق الابل كان قائما وين في بطحان وفي العقيق النبي صلى الله عليه وسلم يقترح لهم قال من ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان او الى العقيق فياتي منه بناقتين كو... كوما كوماوين كوماوين هذا مثنى والمفرد كوما كما تقول مثلا حمراء زوج حمراوين صفراء صفراوين كوما كوماوين وكوماوين يرحمك الله الكوما النقل كوما التي لها سنام ضخم سنام العروره تاعها سنام كبير جدا ضروره تاع جدا وهذا نوع من الابل افخر واحسن انواع الابل افخر واحسن انواع الابل هي الفحومه التي لها سنام كبير جدا في النبي صلى الله عليه وسلم صور لهم اللبذه هذه الناقه شكون اللي يروح كل يوم يحق الصباح يروح يجيب زوج ناقتين كوما وين وذلك الاثنين ارد ان العرب تطلق هذا الشيء مرتفع انه كومه ومنه الكومه شفت كومه من كذا وكذا اي عاليه مكان كبير جدا حتى عاله هذا معناه كومه ويني قال في روايه ابي داوود زاد كومه ويني زهراوين والزهراوين اي سمينتين حتى لفرط ثمنها ذهب لونها الى البياض مفهوم يعني الناقة الناقة الناقة لها خاصية كانت سمينة جدا يذهب لونها الى البياض مش معناته بيضت لهكذا لكن يذهب لونه الى البياض وهذا هو الازهر الازهر هو الابيض المنور كما نحن ازهر ومنه الزهراء الزهراء يعني البيضاء المنورة تبان الزهراء بيضاء منوره هذا اش معناتها ازهر والقمر ازهر وورد فلان وجهه ازهر كالقمر اي ابيض كالقمر اذا النبي صلى الله عليه وسلم راوي صورهم في نبدا عظيمه شنو هي وشغله اجيبولك زوج خلاص جيبولك انا في زماننا هذا خاصة البارحه هذا حديث الحديث عن الديه كلا حديثات بالحجج ما اناش نحسوا باب ناقتين خرجنا من اهلها خرجنا من اهل النوق شعره ذكر هذه الحديث وشرحه له كيما يشرحوا لك الاهل الابن انت تحكي وتشرح له حديث تشبه لك جوك يتجلب يعرفش مثلا ناقه حوما زهراء حاجه عظيمه نعطيكم مثال يعني لو لو كنا في هذا الزمن نعطيه مثل بالسيارات ايكم يحب أن يغدو فياتي بسيارتين كبوين تقدر المهم هكذا تقرب لما تصيف تتحدث على الحديث قربه بما يمكن ان يحتاجه الناس كون حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول العرب والوطن لان يهدي الله بك رجلا واحدا ما خلوش خير لك من 1000 دينار خير لك من قصر ضخم الخير لك بالحمر النعم اي من هذا فيبل الحمراء يعطيهم حاجه يحتاجوها بزاف ويحسوها كل يوم يحتاجوها كذا يتقول احكم واحد لو كان تقول له عندنا لك روح هاك هاك وزع هذه الاشرطه لانيها بالله بكرهتو واحد الخير لك بالحمر النعم ما يبش يشوف حتى حمر النعم ما يحش بالفضل ما يحش بالفضل لازم يتعقل الحديث شرحوا له لا ما كاش من اول قول له خير لك من سيارة فخمه خير لك من سياره فخمه هذا وردت قربلول الحديد كذلك الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذ كنا راهم شاعرين مش راو يحدثهم ناقتين كوماوين سهاراوين كل يوم نروح نجيبهم السوق هكذا باطل هاللول قال عمك وماويد سهاراوين في غير اسم ولا قطع رحم اي بلا اسم يروح يجيهم ثم بلا سرقه بلا غصب بلا خيانه ولا قطعي رحم يعني ماشي بها التي سيقطع بها رحمنا تماما ماشي هي بها سيقطع رحمنا قالك المهم يكون اسم تروح تجيب ناقتين بهذه الاوصاف من غير اسم سبحان الله فقالوا كلنا نحب ذلك شكون ما يحبش هذا شكون ما يحبش كل يوم سيارتين فخمتين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال افلا يغدو احدكم افلا يغدو احدكم علاش ما يروح الصباح يفكر الى المسجد في اول ساعه يقدر الى المسجد فيعلم فيعلم يتعلم. او سيقرا ايتين ويقرا ايتين اي يتعلمهم يحفظهم يحفظ ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقته وثلاث اي ثلاث ايات خير من ثلاث ناق واربعه خير من اربعه اربع ايات خير من اربع نياق ومن ومن من الابل اي وقس بين خمسه فخمسه خير من خمسه وان 10 خير من 10 من الابل هذا يربط الاجر المغيب باش بالاجر المحصل الذي نراه كما مره عالم قال لهم انا اعلم متى يترك الناس الربا حتى علاش يشرح لهم في قوله عز وجل يبحق الله الربا ويربي الصدقات يعني انت عندك مال لو كنت تعامل بالربا يبدا ينقص لك هذاك المال ينحق الله الربا ينحل البركه تاعو لما انا اعلم متى يفهم الناس هذه الايه لو كان كل يوم جبريل يبعث لهم رساله الى البيت يقدر ما نقص لهم من حسنات كل يوم يجي يقول لك كذا والله العظيم جاي تقول يشوفوها على الصقر مينش ما في حس الناس يلحق الله اللي بايربي الصداقه ما مش حشوقا وشويه البصل لذلك لو جاء الان وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجر العظيم من تعلم ايتين نفهمنا جيدا معنى المقصود فهذا الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ترغيب امته في الباقيات تاخذ الباقيات الصالحات خير عند رب خير من عند رب كسور ونخير الامل شو هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الله لا حول ولا قوه الا بالله كانت هذه هي البقيه في القران افضل افضل بكثير شوف دي قاعده افضل ذكر أفضل الذكر هو القران على الاطلاق فإذا كانت هذه سبحان الله والحمد لله ولا اله الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر إذا كانت هذه هي البقيه الصالحه كما قولك في القرآن اذن بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرغب امته في الباقيات ويزهدها في الثانيات فذكر هذا على سبيل التمثيل فقط يمثل لهم سر ذلك الأجر الذي لا نراه بما يمكننا ان نراه تقريبا للافهام والا والا والا فكناجه فجميع ما على الأرض جميع ما على الأرض لا يساوي ايه واحده لا لا انا مجرد تقريب لافهام كل ما اروع الارض لا يساوي ايه واحده من كلام من كلام الاحزوج هذا فيما يخص هذا الحديث الاول حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه الحديث الثاني. بعدين نجمع لما نكمل احاديث فضل القرآن نكمل الفضل هذا اول شيء خيركم من تعلم القران ادى effectuer 14 حسنات الى اربع اضعاف ديال رابع الفضل الثالث يجي بالنا تحفهم الملائكه تبجلون الشاكين تشاءون الرحمه واذكر الله في من عنده زيد قال لك بك خير لك من ناقتيك وماوين زهروي الحديث الاخر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل اترجه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن كمثل الثمره لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المؤشى ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الريحان شريفها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل الحمضله ليس لها ريح وطعمها مر وفي روايه مثل الساجد بدل المنافق هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وزاد روايه التشبع هذه روايه وزاد فيها ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من سواده أصابك من دخانه رواه ابو داوود بمجموع هذين الحديثين حديث البخاري ومسلم وحديث ابي داوود نجد ماذا؟ ثلاثه ثلاثه انصات مثل المؤمن الذي يقرا القرآن ويعمل به المؤمن الذي يقرا القران آه... الذي يعمل بالقران لا يقرا فقط يعني يعمل بالقران مثل المؤمن يعمل بالقران لكنه لا يقرا فقط هذا المثل بتاع المؤمن وعندنا المثل بتاع المنافق او الساجر في روايه الساجر اما ان يقرا القران او لا يقرا القرآن. واذبترث مثل مجلس السوق ومجلس الصالح اذا عندنا هذا القسمة الثلاثيه تنقش بدور الى الوعي فمثلا المؤمن ينقش الى اما ان يقرا القران او لا يقرا القران فالذي يقرا القران وش حواه حواه بباطنه وقرانا بظاهره على ظهر على لسانه يظهر على لسانه تبدا تراه حوا ايمانا بالظاهر اذا فالطعم الداخل الطعم وين يكون الطعم الطعم اين تجده حتى تدخل الشيء في فمك حتى يصير في الباطن باش تعرف الطعم تاعو تعرفها من الظاهر الريحه تعرفها من الشيء الظاهر يعني تمسك تشوف لما تدخلها في البطن تاعك تعرف ريحتها لكن طعمها لا بد من ادخاله فضرب مثلا الايمان باش بطعم تبانا بالريح ففهمت هذا المثل هذا المثل مثل المؤمن طعمه يقابل ايمانه وريحته يقابل القران المؤمن الذي يقرا القران اذا طعمه حلو ايمانه وريحه القران حلو ايضا طيب ريحه طيب وطعمه طيب شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالاترج قال مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترج بضم الهمزه او ترج وضم الراء وتشريين الجيم الاطرجه فمن داك الشيء واحد يقراها تحت تنطفي نسجلها قال شنو غادي يقول الاطرجه ويقول الاطرجه الاطرجه والاطرجه هذه من افضل الثمار لدى العرب من افضل الثمار لدى العرب وقد احنا نقدروا نقربوها لكم اليوم بما انها تشبه البرتقاله ولكنها تختلف عنها تشبه البرتقاله فار و في ال لك انت اختلف واحنا نسموها في دارجتنا لورنج لورنج لارجا كريشن هذا ايش يسموها في بعض انكم يسموها لورنج هذا يسمى لورنج قال لي في شبهها لورنج طبعا معروفه بكبار حجمها وبجمالها وبنعومه ملمسها وبطعمها ورد ريحته حتى بعض الناس يجعلون الله رم في ما من الاماكن في حوشهم فقط لاجل الرائحه التي يطلقها النور تاع النوار عجيب الريحه فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذكر من افضل الثمار وترجم للورده عن السلف ولاق يقول هو الصحيح يعني جزما تعرفوا انه احيانا السلف يفسرون بطريقه بالمعاني بالمعاني فقولها عز وجل صورت يوسف واعدت لهن متكئا وااتت كل واحده منهن سكينه اعدت لهن متكئا اي متكئا احنا من اللي نقراوا هذه الايه متكئا وش نفهم مكان يتكئ فيه يعني قعدت والله فوق الارائك هكذا وااتت لهن كل واحده منهن سكينه شرحت شو يعني فهمني يا اخي وكانه دخلت بيتي وحطك مثلا فوق متكأ على الشطط اتخوكوش وجيب لك سكين اكتشفت <تصفيق> صاير واحد يقعدك هكذا ما خلاش احسن اهلا وسهلا ما تحرك السكين اعطيت هو هاي شاطك من غير الاخر صح لهن متكأ واتت كن لواحده من هن السكينة. يذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن بعض انه فسر المتكأ بالبطرج حطيت لهم البطرج البترج عدد من البترج ثوب وبعدهم الحاج مجاهد رضي رحمه الله عنه المتكى كل ما يقطع بالسكين متكى الموز يقطع بالسكين فكتله تفك الموز بالسكين عاد عذرا كيفك بس لازم السكين صح لا لازم السكين يخلك متكل الموز بالشوكه بك شيء اخر فالمهم بنك على يدك يا اخي الاطرج جت بسرعه بعد السنه المتك بماذا بالاطرج قالك وضعت لهم الاطرج وبعضهم قال وضعت لهم الفاكهه تقطع فجاءت تقطع فبعضهم يقول انو تقطع هو قال الاطرج طبعا هو نحن لا الجرب ان المتكع هو الاطرج هذا فسر ببعض كان يوضعك او المتكئا مجلسا يتكئوا فيه واتت كل واحد منهم انه ترجى تبانا اديس كل واحد منهم انه ترجى بها المتكئ هذا هو المقصود من الايه جمله انه نشوف قول السلف المتكئ بترجى فهذا يدل على الا فضل هذه الثمره فضل هذه الثمره وكما ذكر ما فيه تشبيه الايمان بالطعم لكونه خيرا باطن خير باطن ولا يظهر لكل احد الايمان لا يظهر لكل احد بدليل ان قد يكتب ايمانه وسط قوم الكفر فالطعم لا يدرك خلاف الرائح. الرائحه رائحه تدرك والقرآن شبه بالريح الطيبه شيء اي ريح الريح رائحه طيبه ينتفع بسماعه كل أحد كما ينتفع كل إنسان بالريح الطيبه يجلس يشم الرائحه هذا اتفق كذلك القران عند تقراؤه فله رائحه ينتفع بها من يسمعه ويظهر سمحا لكل سامع فاما ما في تخصيص الاطرجه قلنا ذكر طبعا النقيه رحمه الله في كتابه زاد المعاد وهذا الذي سموه اليوم الدكتور يسموه الطب النبوي تباركيت قرطبة بالنباوي يذكر لك في الأتروجة وفي في زاد المعاد في الجزء عمك الله في الجزء الرابع صفحة 284 يتكلم كثير على الأتروجة فيذكر من خصائصها أنه يستخرج من حب من حبها الحب تاعها من الحب تاعها زعما ما نروحوش له بعض هذا نعتبر هذا قالك يستخرج من حبها دهن له منافع ذا يتقو بغذا اذا اذا فمن ينتفع للناس ينتفع بغ الناس كذلك تلقيوتداوى بقشرها يداوى بقشرها فكذلك المؤمن القارئ للقران يتداوى به يجعل دليلا على الخير فغلاف حبه اشتغلنا في هذا فحس تجيد في لا يبقى كان ابيض على الاطرب قال قوريلاف وحبه ابيض فيناسب قلب المؤمن قال كبر حجمها كبيره الحجم وحسن وحسن منظرها حسن المنظر يعني لما تشوفها كذلك المؤمن الحامل للقران يسر الناظرين وتفريخ لونها تفريخ لونها اي لون ولين ملمسه ملمس لحمي وفي كل في اكلها التذاب ونكهه بتاكلها فيها لذة وفيها نكهه زيد واكلها دباغ للمعده تغسل المعده هذه الاطرجه تغسل المعده فشاطه لا دوغاس كانوا المهم بانفع كثيره لا اطلب لينا المؤمن باش لماذا نبيس راسم خصها بالذكر كما خصص في التشبيه مثلا ان من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها هي النخله علاش النخله بالذات قال لك لان النخله لا يلقى منها شيء لا يلقى منها شيء حاجه ما ترمي النخله حاجه حاجه ما ترم حتى العظم تاعها يطحن ويطاح لها في الدوار لا كش حاجه ترمل لذلك تجد اهل الصحراء يلتفعون بالنخله من عروقها وقشرها واسفيها وتمريها وعراجينها كل شيء, شيء تجده ما لا يغنى منها شيء فبالاسس صاروا جلبق عندك مشكله عفوا جلبق ايه صاروا جلبق اللي نق مش فيها مشكله صح. على العلماء في الحديث فضيله لحامل القرآن. هذا الحامل للقران لحامل القرآن وضرب المثل للتقريب والتفهيم وان المقصود بسلاوه القرآن هو العمل به كما مر قلنا ان المؤمن قال مثل المؤمن الذي قرى القران كلمه المؤمن دلت على العمل به ويقرأ القرآن أن يحفظ القرآن اذا لابد ان يعمل بخير كل من تعلم القرآن وعندنا خير الناس ثم قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مؤمن ما شاء الله يعمل الصالحات يتقي الله ربه كما لكن لا يقرأ القرآن لا يحفظ القرآن لا يقرأ بمعنى يحفظ ثم تلا يقرأ ثاني تقول كلم حط درس على قراءه قران على الاقل شيء الانسان يختمه مرتين في السنه اقل شيء المفروض بالرفشه بالرفشه واحسنها برضوا اسبوع حسنها برضوا ايام لا باس لكن شوف مره في شارع العق لكن احنا هذه قراءه لكن حفظ الحفظ حفظ القرآن حفظ القرآن هو اللي المقصودين ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل مثل التمره في التمره تمره جيده ولا ياري قالك لا ريحه لها لا ريحه ما عندها ريحه وطعمها طيب وطعمها طيب يعني ان لم ينفع غيره لا ولا ومثل الفاجر في روايه ابي داود ومثل الفاجر العاصي في روايه المنافق الذي يقرا القران الانسان يامل بالعكس ما يقرا ويعمل بالقران كالكمث لذي ريحان زهر اسمه الريحانه ريحها طيب يغرك فتتقدم منها فتاكلها فاذا بطعمها مر يغرك ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر هذا جماعه بين بولومات الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل الحنظل طعمها مر ولا دائما نفيه وطعمه مر يعني يضر اكثر من اي شيء فهذا مثل وهذا يدل على فضل القرآن ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك صاحب المسك الذي يبيع المسك يبيع المسك والمسك طبعا اي انسانه اي انسان يبيع مسك انه تجد فيه في انتعاش فكصاحب المسك ان لم يصبك منه شيء لو جلست الى انسان يبيع المسك جلست أفعل. ان لم يصبك منه شيء في روايه ان لم يحذوك ان لم يعطيك ولا ما عطاك شقرا دوم نشوف كشري وهي اللي ما ترجع حالوش شوف كشري وهي ولا تعيدوها لا دار اذا قال كمثل صاحب النسك اللم يصبك منه شيء ان اذا لم يعطيك اذا ما يعطيك النسخ لا كيس ما تقولون جيبوا له زعمس ان لم يبارك الله فيك ان لم يصبك منه شيء ان لم يعطيك من مسك الداو اعطاك فاسابك من ريحه اقل شيء ذيك من رائحته هذا جليس الصالح يعني إن لم يجعلك مثله ان لم يجعلك مثله فانك ستقتدي به في شيء سيمنعك من بعض الشر وسيزيل عنك بعض الروائح الكريهة هذا جليس الصالح نذكرنا لكم او اصحاب الكهف ذكروا الربش معهم تاع الكف تاعهم غير في جلسهم جالسه وكان معاهم يذكروا الرب معهم قلت هذا من بركه بركه الجليس الصالح هذا بركثير قال من بركه الجليس الصالح ان الله قد ذكر كلبا كلب اصحاب الكف لاجلي مصاحبته له ومن شؤم جليس السوء ان ابو مطالب جراح يؤمن فلما جاء ابو جرو وجماعته نلعوا لدين من او على مله غير مله عبد المطالب فاستحفوا الامر فكانت النار خالدة بالنار هذا من شؤم الجليس السوء يعني احضر جليس يقربني يقول ما تاثرش ايكتب عليك هذه قدما 13 حتى باذن الصالح جالس انس صالح اقل شيء تدني حسن سلفه لا يمرك بالمنكر اقل شيء تشوف انت تتذكر اشياء اقل شيء يذكرك بكلمه كلمه هذا جليس اصلا اقل شو ان الناس يثنون عليك لاجلك يثنون عليك لاجلك دوما الصالحين شو بيصير مع اللي يقوم ف قال لي الرجل الصالح شو الجليس صالح من بركه الجالس الصالح في الدنيا والنصح انه يصلح زيد يعينك يعينك اعوذ بالله من الجليس الصالح ذي من بركته يوم القيامه الشفاعه هالشفاع يشفع للجالس والصاحب يشفع في صاحبه اذا كان يجالس سنحرص على الصاحب الصالح جليس الصالح واللي يخسر ويكون مستعد ان تخسر جميع العالم على جال هذه النقطه جميع الناس لا يهمك خسر جميع الناس على جلال هذه النقطه تحاول تؤثر فيه لم يريد ان يجبره خليه يقول على كما اراد المهم لا خالطه لاننا نرى في هذه الايام ما ضر اخواننا مثل مجلس السوق مجلس السوق يضر اقل شيء يدخل هناك الدنيا في القلب حب الدنيا في القلب حتى باش بك ما شاء الله باذا بيجلس نضيعك عن الدنيا اقل شيء ما ضرك حتىش ماصيه ذكرك بالدنيا اي لا وينجي هذا اقل شيء ايش يبتعد عن جلساء السوء والجلس الجليس الصالح, الصالح كما قال العلماء كما تفكر ابو قال الصاعد قالك منهم ما هو كالهواء كالهواء ما تخلص تستغني عنه ابدا هذا الجو لازم يعني لازم يحتاج كل لحظه كالهواء ومنه ما هو كالدواء يعني تقدر تشتغل عنده ايام ما تشوفوش ما تحتاج فوق الحاجة تحتاج تروح ليه بالصدق معليش كاين ناس هكذا القصد فوق الحاجة يعني يزيل عندك هم ما تشاوره وكاين صاحب كداء داء قاتل تجلش معاه تبرد هذا لسان يحضر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد صاحب الكير او ينفخ بذلك النار او ينفخ في النار وانت جالس امامه جلس امام صاحب الكير قال ان لم يصبك منه شيء بروايه لم يحرق ان لم يحرقك اذا ما حرقكش انت والمحرقش داب تاعك اصابك من دخانه فترجع الى الناس بذلك الدخان تظهر عليك بعض الشكوه هذه قاعده مضطرده قال ما فيك يظهر على فيك ما فيك يظهر عليك والصاحب ساحب الصاحب شاهد ما له علاقه يخص الحديث الثاني في المجلس حديث ثابت في المجلس حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القرآن ويتتاع فيه وهو عليه شاق له اجران في روايه والذي يقراه وهو يشتد عليه له اجران هذا الحديث رواه البخاري ومسلم باللفظ له وغيرهم هذا الحاذق الماهر بالقران الماهر هو الحاذق انسان حاذق محسن والمعنى اي يجيد تلاوته وحفظه كذلك الشيخ ابو دا يقيد تلاوته وحفظه بما يقرؤه تسمع هذا القران ويجيد حفظه قال القرطبي رحمه الله الماهر المراض بالمهارة جودة الحفظ وجوده التلاوه من غير تردد فيه بقول الله تعالى يسره عليه كما يسره على الملائكه فكان مثله او ماهر بالقران قال الماهر في القران شاب يقرأ القران يجيده حفظا وتلاوه هذا العالم قال كنا على مع السفرة الكرام البرره مشي ذكر بر يطول الزوجات بايدي سفر اكرام سفر ان فجمع سافر جمع سافر ككتب جمع كاتب كاتب وكاتب وكاتب فهم كتب وقاضي وقاتل وقاتل فهم قتل وفاجر وفاجر وفاجر فهم فجر وكافر وكافر وكافر فهم كفر اذن سافر سافر سافر صف ايه قال وهو بمعنى القول الاول مشروح كاتب السافر بمعنى كاتب كاتب وهم ملائكه الذين يكتبون من اللوح المحفوظ يكتبون من اللوح المحفوظ اقدار بني ادم خاصه ليله القدر في القدر كُتت الملائكه الصفوه صفبا وش خلال السنه كام فهذه السفره سافر كاتب صاحب بمعنى المكرمين الجيران بمعنى رب سبحانه وتعالى اكرمهم يحسن اكرامنا الزوج ومنهم ما قال السفرة جمع سافر اي سفير يقال الرسول لان الملائكه رسل من الله عز وجل الى العباد حتى يوم سيسمى الرجل الذي يمثل الناس ويسموه سفير كلاهما صواب لكن شو الاحسن لماذا لماذا قلنا الاول هو الاحسن سافر بمعنى كات احسن من سافر بمعنى سفير وكلاهما حسن لا لا لا لا طب بشي يوافق قوله مع الزوجن قول قول الزوج في سوره الانفطار ان عليكم لحافظين كراما كاتبين نقاش متصلين فانا ان عليكم لحافظين كراما بينك كرام كاتبين اي سفر كراما سفر اي كاتبين هذا والاحسن كراما كاتبين لان سفر هذا الاحسن اذا فالذي يكون ماهرا بالقران هو مع السفر الكتبة ملائك الكتبة بالدرجه الكتب هذه هي مشكله كتابه زد كرام مكرمين بار جمع بار وهو المطيع المطيع المحسن في اعماله والمطهر من الذنوب هكذا يقول العلماء البار البار رجل عباد وهو المطيع المحسن في عمله ومطهر من الذنب فالإنسان الذي يحفظ القرآن ويحسن حفظه ويحسن تلاوته يدرك احكاما تحكمت تلاوه حتى لا يخرجه عن كلام لازم شنو تولي صوت يخدم على شغل الشغل المفرحين في برنامج شنو البوط ما يديرش الجلي باب احنا الجلي مثلا هذا وحش التلاوه واحسن تلاوته هذا مع السفره الكرام البره اعظم به من اجل قال والذي يقرا القران ويتتعتع فيه هذا قال العلماء من الالفاظ الدالة على المعنى من الالفاظ الدالة, المعنى. مثل الألفاظ الدالة المعنى. مثل على المعنى كشما هذه الالفاظ الدالة على المعنى وشما يتتعتع وشو السر لك تقول هذا هو تتعتع انظور وشك تقول على المعنى مثل فقلتم شحال غير الثاق الان نلزمكموها شحال غير فيها الزام تد وبوه يتتعتع يسحب عليه يسحب عليه ترداده فتراه يشد حرفا ويقيم حرفا ويت يعني يبذل جهدا يبذل جهدا اذا قال في روايه اخرى والذي يقراه ويشتد عليه اذا يتتعتع اي يشتد عليه وفي روايه وهو عليه شاق يتتعثى وهو عليه شاق هذا اجره فله اجران ايه لكن دعني انا افضل من الاول قال القاضي اياد رحمه الله تعالى وغيره وليس معناه ان الذي يتتعثى عليه له من الأجر اكثر من الماهر بله الماهر أفضل هو اكثر اجرا لأنه مع السفر وله أجور كثيرة ولم يذكر هذه المنزله لغيره وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله ولم يحفظه ولم يتقن ولم يكثر تلاوته وروايته كاتنائه حتى مهارته لا يمكن فهو. هذا نظير ما رواه ابو داوود والترمذي وَنَسَأَ يَعْلَوْدُ وَنَسَأَ عَبْدُ السَعِيدِ الخُدْرِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا ما فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا شَمُّوا وَصَابُوا الشَّمَّ فَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَجَنَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الْوُقْتِ مَايْدُوش فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الذي لم يعد اصبت السنه واجزاك كصلاتك وقال لذي توضى وعاد لك الأجر مرتين شنو الافضل اقول اصبت السنه لانه اصابه السنه له هذا ما نعلمه الا الله اذا هذا ليس كي تسمع ما يعني ما يهفطش قوله لك اجر لك اجر يهفطش انما شوف الاجر الذي اعطي الاول هذا في نسخ هذا الحديث ويكفي نبينا صلى الله كل من يشق عليه شيء بقوله بعائشه رضي الله تعالى عنها اجرك على قدر نصبك على قدر التعب اجرك على قدر نصبك فارينا ان الذي يكتب كتابا ليشره في الناس يشرف الناس تحت ضوء الشمعه في سبعه ايام لا ريت لو افضل ممن يكتب كتابا في جو معين في سبعه ايام تعالنا في لهه سبعه ايام شكون يبدل جهدك هذاه هكذاك لو تعطيه ما اعطيت الاول لكسب لك الثاني في الشكل ما كانش احنا مثل ما تتصوروا نكونوا مثلا مثل ابن كثير والقرطبي ابن الجوزي الطبري كتبوا التفسير تاعهم تخيل على, على, على ضوء الشمال يقولوا على التركيز على ضوء الفنديل الفنديل ماشي يتعليه لا باس بلوكاسير على ضوء الشمال سيرتو على ضوء الشمال كانت التفسيره كامله يا ريت وحديث تشتري من كثير 24 يكتب مثله في 24 على ضوء ان شاء الله البروجيكتور مهم يكتب فتجد ان الشغل هذا دائما ان يعمل وهذه الساعات التي يجدها تضاعف له الاجر تضاعف له الاجر لا شك هذا ما تفسر لنا اليوم تفسير من هذه الاحاديث في هناك احاديث اخرى لا ندري الوقت وقت 5 ل 10 دقائق عندكم هذا هو الوقت ما زال معنا حديثان كان يقرأ في يوم مصادف وهو قول كما سلم وصيه لابي الدرد رضي الله تعالى عنه عليك بتلاوه القرآن عليك بتلاوه القرآن فانه نور لك في الارض وظهر لك في السماء تقراه نقراه لا نحتاج شرح هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحة في حديث طويل عن ابي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيني قال عليك بتقوى الله فانه راس الامر كله ما هو التقوى احفظها لك دونا تقوى تاتي بالفرائض وتجتنب المحرمات خلاص هذيك هذيك تقول هذا كل واجب هذيك زياده التقوى زاد المقروئات هذه زياده في التقوى ركز هذا. بعد عن الامور المحرمه قال لك حرام بعد فرق بين باقي المستحبات والسنن هذا وتقى عليك بتقوى الله فانه راس الامر كله قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زدني زدني نصيحه فقال عليك التزم بتلاوه القرآن. عليك بتلاوه القران خلي هذا وش قالك فانه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء نور ما في الارض واضح الله عز وجل ايش قال واضح وجد كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نور ان نور كيف نور تستدي في ظلمات الزين في ظلمات الضلال كل الناس طاروا الاشياء عادي وقلبوش فيها لكن كي تقرا كتاب الله الزوج سبحان الله هذول الا خطرت تقرا صفه من اللي اني وجدت ام وجدت امراه تملك هذول هذول ساق مني امراه ما تحكم الرجال وجدت امراه تملك شوف يعني انت نور نور قاعد تشوف انت تجي تجي كل يوم تشوف شوف اشياء عجيبه والنور يجعلك الواضحات لا تفعلوا كذا افعلوا كذا في محكم لو حكمت اليوم بند واحده بما انزل الله لا الناس من الظلمات الى النور حتى الكفار لا خلاص يعتنقوا الاسلام لصالحهم نور عجيب ينوير كل شيء اما الناس ما في حيره في خط وحتى في البيت هذيك بتيلوت القران مطبق وتشوف نور لك في جميع مناحي حياتك وذكرك في السماء ذكرك في السماء له صور عديده اولا الذي رايناه سناء الله عز وجل عليك وذكرك في الملأ الاعلى زيد من الله عز وجلك مع السفره الكرام البرره زيد ذكرك في السماء ساتي في الحديث القادم ان شاء الله سترتقي في التي لا يمكن ان تخطر عليك لا تخطر على بالك ترتقي في الدم فهذا شيء يدخلهم طلاب زوج عنده يدخيره لك وقت الحاجه واعظم حاجه لما تفارق روحك بدنك نسال الله تعالى ان يرزقنا قراءه القرآن انا الليل واطراف النهار ان يجونا العمل به والتوفيق والابتداء به ان ولي ذلك قادر عليه سبحانه الله حمدك سبحانه انا ان لو استغفرت وتوبت اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته